الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وأكرمنا ببعثة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أحمده سبحانه والحمد حق واجب له في كل حين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب النهج الراشد والخلق القوين المبعوث رحمةً للعالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فتقوى الله خير زاد في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد واذكروا أنه سبحانه خلقكم لعبادته وحده لعبادته وحده دون سواه فأخلصوا له الدين وأحسنوا العمل فالسعيد من أخلص دينه لله وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتاه أمر الله أيها المسلمون إن حرص المرء على سلامة دينه وحسن إسلامه وصحة إيمانه دليل ظاهر وآية بينة وبرهان شاهد على رجاحة عقله واستقامة نهجه وكمال توفيقه فدين المسلم يا عباد الله هو دليله وقائده إلى كل سعادة في حياته الدنيا وإلى كل فوز ورفعة في الآخرة لما جاء فيه من البينات والهدى الذي يستعصم به من الضلال وينأى به عن سبل الشقاء ومسالك الخسران ولقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على كل خير لأمته الرؤوف الرحيم بها أرشد إلى أدب جامع وخصلة شريفة وخلق كريم يحسن به إسلام المرء ويبلغ به الغاية من رضوان الله وذلك في قوله صلوات الله وسلامه عليه من حسم إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أخرجه الإمام مالك في الموطأ والترمذي في جامعه وابن وابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه وعبد الرزاق في مصنفه وهو وإن كان مرسلا إلا أن له طرقا وشواهد يرتقي بها يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، بل صححه جمع من الأئمة أهل العلم بالحديث، منهم الإمام ابن حبان والعلامة أحمد محمد شاكر والعلامة محمد ناصر الدين الألباني، رحمهم الله، على تفصيل يعرف من نظانه في كتبهم، وهذا الحديث كما قال الإمام ابن عبد البر. رحمه الله من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة وهو مما لم يقله أحد قبله صلى الله عليه وسلم هذا هذا دليل على أن ابن عبد البر رحمه الله من القائلين بتصحيح الحديث أو على الأقل بقوته وثبوته فقال رحمه الله أن هذا الحديث من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة وهو مما لم يقله أحد قبله صلى الله عليه وسلم لأن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من الأقوال والأعمال إذ الإسلام يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات وإذا حسن الإسلام استلزم ذلك ترك ما لا يعني من المحرمات والمشتبهات والمكروهات والمكروهات وفي دون المباحات وهي القدر الزائد على الحاجة، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ درج وبلغ درجة الإحسان وبلغ درجة الإحسان الذي أوضح رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حقيقته. في حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام في روايته الحديثة في روايته للحديث عن جبريل عليه السلام قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن يراك. أخرجه مسلم في الصحيح. من حديث أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ومن عبد الله على استحضار قربه من ربه أو قرب ربه منه فقد حسن إسلامه ولزم لذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام واشتغل بما يعنيه من صحة اعتقاد وكمال إيمان وصلاح عمل وطلب ما هو من ضرورات معاشه لا قيام لحياته بدونه من ألوان المباحات وعلى العكس من ذلك من أضاع نفائس الأوقات فيما لم تخلق له باشتغاله بما لا يعنيه وما لا يحتاج إليه من قول وعمل فانصرف عما ينفعه ويرتفع بمقامه ويبلغ به صحيح الغايات وشريف المقاصد وكريم المنازل فخسر هنالك خسراناً مبينا ذلك أن ما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل بل يفعله عبثاً فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا عليه لا له وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا فليقل خيرا أو ليصمت فأمر المؤمن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن بأحد أمرين قول الخير أو الصمت، ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه والسكوت عن الشر خيرا من قوله فالمؤمن مأمور إما بقول الخير وإما ب... وإما الصمات إما بقول الخير أو الصمات فإذا عدل عما أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير كان هذا عليه فإنه يكون مكروها والمكروه ينقصه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ما لا يعنيه فإذا خاض في ما لا يعنيه نقص إسلامه فكان هذا عليه إذ ليس من شرط ما هو عليه أي من النقص في حسن إسلامه ليس من شرطه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله بل نقص قدره ودرجته عليه انتهى كلامه رحمه الله ألا وإن من اشتغال المضي بما لا يعنيه تعلم ما لا يهم من العلوم وترك الأهم منها مما فيه صلاح قلبه وتزكية نفسه ونفع إخوانه ورفع شأن ورفع شأن وطنه وروقي أمته ومنه أيضا عدم حفظ اللسان عن لغو الكلام وعن تتبع ما لا يهم. ولا ينفع تتبره من أخبار الناس وأحوالهم وأمو وأموالهم ومقدار إنفاقهم والدخالهم وإحصاء ذلك عليهم والتنقيب عن أقوالهم وأعمالهم داخل دونهم وبين أهليهم وأولادهم بغير غرض شرعي بغير غرض شرعي سوى الكشف عما لا يعنيه من خاص شؤونهم وخفيه. أمورهم. ومن ذلك أيضا تكلم المرء فيما لا يحسنه ولا يتقنه مما لم يعرف له اختصاص فيه ولا سابق إلمام وخبرة به وما ذلك إلا لطلب التسلِّي وإزجاء الوقت وإضاعته في تصدر المجالس وصرف الأنظار إليه وقد يخرج به ذلك إلى الخوض فيما لا يجوز الخوض فيه من أحاديث الفواحش والشهوات ووصف العورات وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ونشر قالة السوء وبث الشائعات والأكاذيب والأخبار المفتويات وقد يجتمع إلى ذلك ولع بما يسمى بالتحليلات والتوقعات المبنية المبنية في غالبها على الظنون والأوهام والمجازفات وعلى الجرأة على الباطل بتصويره في صورة الحق وكل ذلك مما لا يصح توقعه ولا الخوض فيه ولا الاستناد إليه ولا الاقترار به ولا العمل بمقتضاه ألا وإن مما يعين على ترك المرء ما لا يعنيه تذكر أن الواجبات أكثر من الأوقات أن الواجبات أكثر من الأوقات وأن العمر قصير كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه التلمذي وابن ماجه في سننهما والحاكم في استدركه بإسناد صحيح عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز, من يجوز ذلك. فمثل هذا العمر الذي لا يكاد يتسع لما يلزم ويجب، أف يتسع بالفضول وما لا يعنيه. والمرء أيضا مسؤول عن عمره فيما أثنه، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه. بإسناد صحيح عن أبي برزة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أثنا وعن علمه ما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. وما يلفظ, من وما يلفظ الإنسان من قول إلا وهو مسطر في صحائفه مجزي به ليعلم أن للكلمة مسؤولية وتبعة كما قال عز من قائل ولا قد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسس به نفسه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 ما يلفظ من قول فهو شامل لكل قول، وقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في مسنده والتنمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم بإسناد صحيح عن علقمة الليثي عن عب أن بلال بن الحارث رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه فكان علقمة الليثي رحمه الله يقول كم من كلام قد منعني منه حديث بيلان بن الحارث أي هذا الحديث وما فيه من وعيد أما التصدر وصرف الأنظار إليه فهو مقصود دمين وخصلة مرضونة لا يجتمي من بني بها سوى المقت من الله عز وجل ومن الذين آمنوا فاتقوا الله عباد الله واعملوا على الاقتداء بالصفوة من عباد الرحمن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 الحمد لله أحسى كل شيء عددا، أحمده سبحانه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله نبي الرحمة والهدى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام النجبا أما بعد فيا عباد الله نقل عن الحسن البصري رحمه الله قوله من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه انتهى فعلى العاقل الذي يرجو الله والدار الآخرة إذن أن يكون مقبلا على شأنه حافظاً للسانه بصيراً بزمانه وأن يعد كلامه من عمله وأن يعد كلامه من عمله فإن من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه ذلك أن أكثر ما يقصد بترك ما لا يعني كما قال الحافظ بن وجب كما قال الحافظ ابن وجب رحمه الله أكثر ما يقصد بترك ما لا يعني حفظ اللسان عن لغو الكلام وحسبه ضرر أن يشغل صاحبه اللسان أن يشغل صاحبه عن ألوان كثيرة من الخير الذي يسمو به مقامه ويعلو به قدره وتشرف به منزلته وتطيب به حياته وتحسن به عاقبته ألا فتقوا الله عباد الله واحرصوا على ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم وعلى اجتناب ما لا يعنيكم من الأقوال والأعمال. واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين ورحمة الله للعالمين. وقال سبحانه في الكتاب المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم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 وعن تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن ما معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الاطرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين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 أئمتنا وولاة أمورنا وأيد من حق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وهي له البطالة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا من إليه المرجع يوم المعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجنبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم كفينا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا أعداءك واعدائنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا اعداءك واعدائنا بما يا رب العالمين اللهم اننا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من اللهم اننا نسالك فعلا الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم اللهم موتانا وبلغنا فيما يغيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.